إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وثاقا إن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 واعنابا وكوابات رابا وكأسن فيها قا لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن